قال الله جل وعلا ومن أ ه ل الكتاب من إن تامنه بقنطار يؤديه إ ل ي ك ومنهم أ ي من أ ه ل الكتاب من إن ت أ م ن ه بدينار لا يؤديه إ ل ي ك إ ل ا ما دمت عليه ق ا ئ م ة ذلك ب أ ن ه م قالوا ليس علينا في ا ل أ م ي ي ن سبيل كلا الحالين حال تعجب معيد ك ل ا ا ا ل ل ح ي ن ح القنطار تعجب فإن ا ل دافع ل أ ن تخون ل أ ن ه مغرن ومع ذلك يوجد من أ ه ل الكتاب من انت أ م ن ه بقنطار تضعه عنده, عنده يرد إ ل ي ك مع أ ن قومه جبل على ا ل خ ي ا ن ة فهو تخلص من أمرين تخلص من تخلص عادات قومه وانتصر على شهوات نفسه أ ن ه لم يقبل أ ن يحتفظ بالقنطار على الضد قال أ ص د ق القائلين و من ه م من أ ه ل الكتاب من تأمنه إن بدينار لا يدفع إ ل ى أ ن يستبقي و لديه كتاب بمعنى أ ن ه رجل من أ ه ل الكتاب ي ع ن ي أ ن ز ل عليه كتاب سماوي يدفعه إ ل ى أ ن يكون أ م ي ن ا لا ان يخون ومع ذلك يخون في, في الدينار وكل التعجب يدل على إ ن ص ا ف ا ل إ س ل ا م في ان الله جل وعلا لما ذكرهما ذكرهما ب إ ن ص ا ف ولم يقل إ ن جميع أ ه ل الكتاب على نسق أ و على س ي ر ة و ا ح د ة ذلك ب أ ن ه م قالوا ليس علينا في ا ل أ م ي ي ن سبيل هذا ما ذكره الله جل وعلا في الدينار وقلنا إ ن المقصود حال, حال التعجب و الدينار كان يصك قديما في بلاد الروح في ا ل د و ل ة ا ل ب ي ز ن ط ي ة حتى كانت و ل ا ي ة عبد الملك بن مروان و عبد الملك بن مروان يعده بعض المؤرخون المؤسس الثاني ل د و ل ة بني بني ا م ي ة في عهده صكت الدنانير والدراهم في د و ل ة ا ل إ س ل ا م وهذا يدل على أ ن ه ينبغي للحاكم المسلم أ ن يراعي اقتصاد ا ل د و ل ة في كل أ ح و ا ل ه ا و أ ن مما تقوى به الدول وتثبت أ ن يكون الاقتصاد, اقتصاد ا ل د و ل ة ملكا لها يستطيع الحاكم أ ن يتصرف فيه كيفما, كيفما يشاء ف إ ن هذا يجعل, ربقة أعداء, يجعل تسلط أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م على ر ب ق ة المسلمين أ ق ل وهذا أ م ر لا بد أ ن يحتاط له أ ي حاكم يوليه الله أ م و ر المسلمين